أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل كم الليل إلا قليل نصفه أوى قص منه قليل أعوذ عليه وردي للقرآن تردي إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ الليل هِيَ أَشَدُّ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سبحا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا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 in deze wereld leven we niet alleen alima. een man die we niet alleen maar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 عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَضَّى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ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 was tevreden, in